بسم الله الرحمن الرحيم أيها لحبة الكرام يطيب الغسرة تسجيلات الإيمان البخاري الإسلامية بمسكة مكرمة أن تقدم لكم الدرس الواحد بعد المئة الأولى من شرح كتاب ذات المستقنع لفضيلة الشريف محمد بن محمد بن المختار الشنقيقي وقد شرح فيه الشيخ حفيظه الله تعالى من قول المصلح رحمه الله تعالى ولا الدفع بعد نفس الليل إلى آخر باب صفة الحج والعمرة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الجرس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسباعه وسلم تسليما كثيرا عما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وله الدفع بعد نفس الليل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأمدياء والمصلين وعلى آله وصحبه أجنعين أما بعد فلا زال المصنف رحمه الله يفين جملة من السنن والأحكام المتعلقة بالنبيت بمنزلها والنبيت بمنذلها واجب من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ووقع فعله بيانا لمجمل ولذلك مذهب جماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة يعتبر من واجبات الحج حتى قال بعض العلماء أنه ركم من أركان الحج وإن كان الصحيح أنه واجب من الواجبات وقوله ويبيت بها البال الضرفية أي في حدود مزدلفة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها سواء كان بجوار المشعر أو بعيدا عن المشعر ما دام أنه داخل حدود مزدلفة ويبيت بها أن يلزمه المبيت بها مان وله جسع بعد نفس الليل البيتوتة هنا مطلقة يعني لو أن إنسانا بقي بمزدلفة ولم يلم فإنه يعتبر قد بات بذنن بمزدلفة لأن البيتوتة تتحقق حتى ولو لم ينم قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فأخبر سبحانه وتعالى أنهم يبيتون مع أنهم قائمون الليل فالمقصود أن البيتوسة تتحقق لو جلس في مزجلسة ولم ينم ولكن السنة والأفضل أن ينم قال العلماء لأنه إذا نانا استيقظ مبكرا وهو قويل النفس استجم الروح فيكون أخضر لقلبه إلى جاء المشعر الحرام وأخشع عند سآله الله عز وجل وذلك من أسباب الإجابة وله الجفع بعد نفس الليل وله أن يجوز أن يجفع بعد نفس الليل هذه مثلة خلافية بعض العلماء يرى أنه يجب عليه المبيه إلى الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باتا ولم يأذن إلا للضعفة ومنهم من أصحاب الأعذار وقالوا أيضا إن المقصود من مزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام فإذا كان يريد أن يمجل قبل ذلك فلم يتحقق المقصود وفي الحقيقة هذا القول هو أقوى الأقوان أنه يبقى بمزدلفة إلى الفجر ويصلي الفجر ثم يدعو بالمشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة والقاعدة في الأصول أن الرخص لا يقاس عليها فلا يعتبر ترخيصه للضعفة موجبا للإذن بكل الناس أن ينظوا من الظرفة لكن العلماء الساهدوا الذين يقولون بجواز المضيء بعد نسر الليل قالوا لأنه إذا بات بعد نسر الليل أو أكثر الليل فقد تحقق أنه بات ولكن من النظر إلى مقصود الشرف وإلى العملة التي من أجلها شرع النبيت بمذلها وهو الوقوف بالمشعر والدعاء وسؤال الله من فضله تبين له بجلاء أنه لا يرخص إلا لمن كان معذورا وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقف عليه الصلاة والسلام وجاءه عروة بن مبره وذكر له أنه وقف بعرفات فقال عليه وقف أنه أكرأ قال رضي الله عنه أقبلت من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار فقد تن حجه وقضى تففه فانجر إلى قوله صلى صلاتنا ووقف موقفنا فكأن المقصود من المبيت بمزله أن يصلي الفجر وأن يبعوه ولذلك أمر الله عز وجل بذكره عند المشعر الحرام وفي الحقيقة القول بالبقاء وعدم إذن إلا للضعفة ومن يرخص لهم من القوة بمكان نعم. وقبله فيه دم توثوله إليها بعد الفجر لا قبله وقبله قبل نصف الليل فيه يعني أن الحاج لو جاء إلى مزلفة ودفع منها قبل نصف الليل لزمه دم وهذا بناءا عندهم على أن العبرة بأكثر الليل ولا يؤدن ولم يعدى النبي صلى الله عليه وسلم للضعف إلا بعد نقص الليل ففي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها دفعت بعد نغيب القمر وقالت لابنها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه هل غاب القمر فقال لا بعد ثم قامت تصلي ثم قالت أي بنية أغاب القمر قال لا بعد ثم قال لها في المرة الثالثة أو الرابعة غاض القمر فدفعت رضي الله عنها ثم وصلت إلى مكانها بمنا بغلس فقال لها رضي الله عنه أي هنساه ما أرانا إلا غلسنا فقالت رضي الله عنها يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعم أي أذن للضعفته قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة آهله ندل هذا على أنه إذا وجد العذر شرع التخفيف وأذن بالرخصة وأن من عداه من القادرين المستطيعين يلزمهم بقاء بمزدلها وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله وقبل نصف الليل فيه دم كوصوله إلى مزدلها بعد الفجر لا قبله هذه مثلا فيها ثلاثة الأحكام أن من تعجل ودفع من المذكب قبل مثل الليل عليه جم لأنه لم ي covid من وصل إليها بعد الفجر عليه دم لأنه لم ي covid من وصل إليها بعد نص الليل وقبل الفجر لا شيء عليه هذه ثلاثة أحكام أن من وصل إليها قبل مثل الليل لازمه أن من وصل إليها قبل مثل الليل وبقي قبل مثل الليل ثم دفع قبل مثل الليل عليه دم وأن من وصل إليها بعد الفجر عليه دم لأن كليهما قد فاته المبيت المعتبر وأما من وصل إليها بعد نفس الليل وقبل الفجر ثم دفع مباشرة أو بقي فلا شيء عليه فإذا صل صبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآياتين يقول رحمه الله فإذا صلى فإذا صبحا أتى المشعر الحرام فإذا صلى الصبح برغيبته أتى المشعر الحرام كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما كانت صبيحة يوم النحر أذن للصلاة بغلس ثم أقاما عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ثم وقف بالنشعر ودع الله أز وجل وسأله من فضله حتى أسهر وقبل أن تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام من المزددسة وكان أهل الجاهلية كانت قريش في الجاهلية هم المشركين يقفون بالمزددسة ولا يمكن أن ينفرخوا منها حتى تطلع الشمس ولذلك كان يقول قائلهم أشرق سدير كينا نغير وسدير هو الجبل الذي بحذاء منا لأن منا بين سدير والصانع يكتنخانها جبنان أحدهما يسمى سدير والثاني يسمى الصانع فكانوا يقولون أشرق سدير كينا نغير ويريدون بذلك أنهم لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس فخالفهم صلوات الله جلسلامه عليه ودفع قبل أن تطلع الشمس نعم فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام سيرقاه أو يقف عنده سيرقى المشعر أو يقف عنده السنة يقف عند المشعر ولوقف في أي موضع من مزدلف أجزاء ويحمد الله ويكبره قوله تعالى فذكر الله عند المشعر الحرام قال العلماء عند المشعر الحرام قيل إن المراد به مزدلف كلها وقال باب العلماء أنه هو الجبل الذي بحذاء مصلى الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام وأما تلاوة الآية فلم يثب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ولا حادث إلى التقيض بذكر آية أو دعاء مخصوص أو استحباب ذلك أو تعيينه إلا بدليل لأن الشرع لم يرد فيه ما يقول على تلاوة ذكر معين وإنما قال تعالى فاذكر الله عند المشاء الحرام والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه فيقال للناس اذكروا الله عز وجل كما أطلق الله عز وجل من ذكره من, من حمد وتسبيح وتكبيل وتهليل بل كل ذلك جائز من مشروع لأن الله أطلق فكل ما صدق عليه أنه ذكر يذكر به سبحانه لكن أن يقال ستلى آية معينة أو يذكر دعاء مخصوص فإن ذلك يعتبر بدعة وحدثا وتوجد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان من دعائه النسور ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن فلو قال رجل لرجل إذا صلت في المسجد فقل ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن نقول إن هذا الدعاء نسلول لكن كونك تلزمه به أو تدعوه أن يقوله في هذا الموضع المخصوص والمكان المخصوص هذا لا أصل له ولذلك يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقد يقول له لثقائل إن ربنا آسنا في الدنيا حسنا أو تلاوة الآية من الدين والشرق تقول له هنا من الدين والشرع ولكن الذي ليس من الدين أن يؤمر بها في الموضع المخصوص المعنى أن يقال قلها في هذا الوقت أو قلها في هذا المكان أو قلها في هذه الساعة فكل ذلك يعتبر كما نصى عنه ضوابط الحدث أنه لا يبذل الناس بتلاوة آية معينة أو بدعاء مخصوص إلا إلى عين الشرق وخصف ذلك لكن أن يقال للإنسان اذكر الله عند المشعر الحرام واحرق على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم النأثورة وجوامع كله التي تدثت عنه فذلك هو الهدي وذلك هو الأفضل والأكمر سيقال هنا يقف عند المشعر ويقف من الزلفة بعد صلاة الشبخ ويضرأ إلى الله ويسأل الله من عظيم فضل ويأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه من استفتاحه بحمد الله واشتناء على الله وسؤال الله من خير الدنيا والآخر مع اعتقاد عظيم الفقر إلى الله والاستغناء بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الغني الذي لا تنفذ خزائنه وأن يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة فيسأل الله من حظيم فضله وكان العلماء رحمهم الله يعظمون الدعاء بالمشعر الحرام حتى أثر عن بعض السلف أنه قال وقفتها هنا أكثر من ثلاثين حجة أسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد ويردني إليه وإني لأستحي لا من الله أن أسأل فرجع ومات من سنته فالمقصود أن هذا الموقف وهذا الموطن يعتبر ثانياً مراطيًا تشريثاً وتكريماً بعد موقف عرها وكان العلماء يعظمونه كثيراً لأن الله عز وجل خصه وقال فاذكروا الله عند النشاء الحرام واذكرواه كما هداكم فإذا وقف الحاج لهذا الموقف هيأ من نفسه أسواب الدعاء الخاشع الخاضع الذي الذي الذي يكون سبباً باستجاب دعائه حتى يكون ذلك سبباً باستجاب دعوته فيحس أن الله عز وجل أكرمه وتفضل عليه ببلوغ هذا المكان وأنه ما كان ليبلغه لولا حول الله وقوة وتوفيقه ولذلك إذا استشعر ذلك خضع للناه وخشع له ودعا من قلبه قال رحمه الله أي أنه يهلل الله ويكبر ويسمي عليه بالذي هو أهله. نعم ويبعو حتى للسر ويدعو حتى يسر أسر الصباح إلى بان والمراجد ذلك أنه يقارب طروع الشمس ويسر جدا لأن الرواية أن المبيل صلى الله عليه وسلم وقف ونزلف حتى أسر جدا نعم. فإذا بلغ محفرا أسرعا يتحذر ثم يدفع الكلام فيه حذر أي أنه يدفع بعد الإسفار فلما قال إن الموقف إلى أن يسر مع ذلك أنه يدفع واستمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دعائه ركب ناقته القصواء وأردف معه الفضل بن عباس وهو ثاني من أردف في الحج لأنه كان معه أسامة من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى ممن كان معه الفضل بن عباس بن عمه رضي الله عنه وعن قال الفضل فكان وراءه الفضل فلما مر في الطريق قال القطلي سبع حصيات فالسنة أن يلتقط سبع حصيات من الزلفة قبل أن يبلغ محصر فيلتقط هذه السبع الحصيات وأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بمسر هذا فرمو وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فدل على أنه ينبغي المسلم أن يتحرص سنة وهبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن على لا يجيد في الإبادات وأن لا يتنطع فيها وأن لا يبالع لأنه لا خير إلا في اتباع عليه الصلاة والسلام والشر كل الشر في الزيادة على هديه ومجاوزته والغذور شبه اثنان فإذا بلغ محسرا أسرع غنية حجر فإذا بلغ محسرا الوادي محسر وهو الوادي الذي حسر الله فيه الفيل فأنزل فيه نقمته وعذابه على من حاده وعراد هجم بيته وذلك في القصة التي ذكر الله في كتابه فهذا الموضع هو ودي محسر هو الوادي الذي حسر الله فيه الفيل وأرسل غيرا أباديل ترميهم بشجارة من سجيل فجعلهم كعفص مأكل فهذا الوادي إذا بلغه يعتبر موطن عذاب والقاعدة أن مواطن العذاب والصخط والعياذ بالله إذا مرها الإنسان يسرع في مروره ولذلك ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه لما مر بمدائم صالح وهي المدائم التي أهلك الله فيها سمود مر عليه الصلاة والسلام فأرخى على رأسه الثوب ثم ضرب دابته وأسرع حتى أنه كأنه يقول لا أريد أن أرى تقول بعض العلماء حتى كانه يقول إني مصدق ولو لم أرى فلما مر عليه الصلاة والسلام بموطن العذاب ضرب دابته وقال عليه الصلاة والسلام في أماكن العذاب لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون أي لا تدخلوا هذه المواطن إلا وأنتم معتبرون مدكرون يصحبكم الخوف من الله حتى لا يصيبكم ما أصابهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الصحيح لا تبروها إلا وأنتم داكون أو متباكل لا يصيبكم ما أصابهم ولذلك يعرف إلى الآن فإن في بعض مواطن السخط والعذاب من دخلها قد يتغير عقله وقد يصاب بشيء وعياذ الله من العذاب خاصة إذا نزل فيها ضاحكا لاهيا غافلا عما أوجد الله فيها من العبرة والعظم ولذلك قال لا يصيبكم ما أصابهم ولازال يعرف من الان ما يسمى عند الان لانك الفراعنه وقد تكون من عذاب الله عز وجل وليس للفراعنه ثلانه وانما هي نقمه الله عز وجل التي يصيبها من غفل عن اياته وعظاته فلذلك المرور بمثل هذه المواطن لا يجوب كما ذكر العلماء الا وهم مصغوبون بالخوف قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وهدينا لكم كيف فعلنا بهم فورد هذا مورد الذنب فكل من دخل أماكن العذاب أو مر بها فينبغي عليه أن يستطخل الخوف من الله عز وجل والاستشعار لعظيم نقنة الله عز وجل وأنه الجبار المنتقل إذا أراد أخذ أخذ عزيز المقتجر فعلي العموم هذا الموت الموت العذاب لا يجيز النزول فيه ولا يجيز النزيز فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرب دابته وأسرع لما مره وهو قدر مرة رمية حجر أي أنه ليس بعيد اثنان وَأَخَذَ الْحَصَى وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ بَيْنَ الْحَنُّفِ وَالْبُنْدُرِ كان الأولى والأفضل أن يذكر أخذ الحصى قبل ذكر محسر لأن السن أن يأخذ الحصى من مجددها وهذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الحضر أن يلتقط حصيات الرمي سبع حصيات يلتقطها من مجددها أما ما ذكره المصنف من سبعين حصى فهذا لا أصل له السن أن يلتقط سبع حقر هذا هو المحروض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاستذع هي لجمرة العقدة وأما بقية الجمرات في السنة أخذ حصاها من منن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصا من منا ولذلك ما يفعله العامنة من أخذ جميع الحصايات حصايات الرمي أيام التشريط ويوم العيد من نزل لا أصل له كما نبه على ذلك دون الحمس والبنجر بين الشمس و البندق لأنها ليست لكبيرة الكلاهما على الشمس معروف البندق معروف ولا يبالع فيها فأخذ الحفظ الكبير ليس من السنة بل قال بعض العلماء إنه إذا كانت كبيرة جدا ورمى بها لم يجبه لأنها ليست عن الرمي المعتبر شرعا وعلى هذا قارئ إنه يتقيد فيها بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ حصة كبير فإنه لا يأمل أن تنحرف يده فيصيب مسلما ويريق بذلك الدم الحرام في المكان الحرام في الشهر الحرام وذلك ينبغي أن يتقيد بالوارد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه فلا يكون الحصة كبيرا جدا ولا يكون صغيرا بل لا يكون أكبر من الحصة الوارد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وحده الذي تحمله باليد بالغرب ويمكن الرمي به يعني حذف لحيث يضعه بين أصبعيه ويحدثه وذلك قال بمثل حصم حذف وهو الحصم الذي يحذف به فرم وإياكم ملغلوا فهذا هو القدر الذي ينبغي أن يتقيد به وينبغي أن تكون حجرا أما إذا كانت من غير ماهدة حجر كالطين الصلب أو كانت من الخشب أو كانت من الاسمينة أو النورة أو الزبس فإنه لا يجزئ الرمي بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بالحصيات ولم يرمي بغيرها فإذا وصل إلى منا وهي من وادي محكر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات المتعاكبات فإذا وصل إلى منا أي بلغها فالسلأ أن يبتدئ برمي جمرة العقبة ولذلك قال العلماء رمي جمرة العقدة تحية من أي أنه إذا دخل منا فالسنة ألا يشتغل بأي شيء غير رمي الحصان فإذا ابتدأ برمي جمرة العقدة بعد ذلك تفرغ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ثم نزل إذا أرد النزول أو مضى إلى مكة وطافة طواف الإفاظة أما أن يبدأ بالشيء قبل الرمي فذلك خلاف السنة فلا يذهب إلى منزله ولا يشتغل بأغراضه فالعليه أن يتجه مباشرة إلى جمرة العقبة ويحيي منا قالوا كما يحيي المسجد برتعتي التحية قبل أن يشتغل بما سواها كذلك أيضا تحيي منا برمي جمرة العقبة وقوله وهي منواد محسر إلى جمرة العقبة أي أن حد من بداية ونهاية من واب محسر إلى جمرة العقبة ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه أمر أعوانه من وجدوه وراء جمرة العقبة أن يردوه إلى داخلها أي إلى داخل من أي كأنه قد بات خارج منا وكذلك بالنسبة لواب محسر فهو الفاصل بين من ومزلفا وأما بالنسبة للجانبين فيكتلف من الجبلان أحدهما سبير والثاني الصانع فما أقبل من الجبلين فإنه من منا وما أجبر من الجبلين وهما الظهر يعتبر خارجا عن منا فمن بات في سفح الجبل من جهة منا فإنه يعتبر بائثا داخل منا ومن بات بالظهر فإنه لا يعتبر ولا يعتبر ضياته بمنا وسميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي ما يراق فيها من الدم لأنها موضح يتقرب فيه إلى الله عز وجل بنحر, بنحر الهدي والأضاحي في يوم النحر ولذلك قيل سميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يراق رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياب عبضي رماها بسبع حصيات متعاقبات فلا يصفل وكان من عليه الصلاة والسلام أنه يكبر مع كل حصاه وأنه لبى واختلف العلماء على وجهه فقال جمهورهم انقطعت تلبيته في حده صلوات الله والسلام عليه عندما أراد أن يرمي الجمره عند بداية الرمي قطع التلبية وهذا يقول به الجمهور وقال بعض عن الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوي يرمي ويلبي أثناء الرمي فيقول الله أكبر ويرمي الحصار ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يرمي فالنقصود أنه يواصل الرمي والتكبير والتلبية حتى ينتهي من آخر الحصار وهذا هو الذي دل عليه حديث الحظن لما كان رديس النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل يلدي حتى ارمى آخر حصات من جمرة العقبة وقوله آخر حصات من جمرة العقبة يدل على ان انقطاع التلبية كان عند آخر حصات رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وعندها سنقطع التلبية وبالاجماع على ان لا تشرع التلبية بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه رماها من بطن الوادي وهذه هي السنة فليس لجمرة العقبة موضع ترمى من إلا بطن الوادي ولذلك من, من رماها من الجهة المعاكسة التي تقابل الوادي بحيث تكون منا وراء ظهره فإنه لا يجبئه ذلك وعندما لأنه في القديم كانت هذه الجمرة في حذن الجبل فلم يكن فيها إلا نفس الحوض الموجود هذا النفس من الحوض هو موضع الرمي فلما أزيل كأن هذا من الحوض في غير الموضع المعتبر ولذلك لو رمى فإنه لا يعتد برميه إلا من بطن الوادي بحيث يكون في النصح أو الشطر الحوض القديم المعهود وما زاد عن ذلك فإنه في الأصل جبل وليس بموضع للرمي ولا نحل للرمي ومن هنا يقيد العلماء رمي هذه الجمرة الجمرة بهذا التقييد الذي وردت له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده حتى يرى بياض إبيطه الرمي سذة الرمي في رفع الأكسسان ليده لم يحفظ ذلك شيء لكن قد يكون المصنف أراد من هذا من رحعه ليده أنه أبعد من مزاحنة الناس لأنه إذا زحمه الناس ربما سقط الحصى من يده لأنه سيختح يده ليتناول الحصى فمع الحطمة والزخام ربما سقط الحصى أو ارتدت يده فهذا هو السبب الذي يدعى بعض العلماء يوتي لأن تكون يده مرفوعة حتى يتسر له أن يلتق من باليمنى من اليسرى دون أن يسقط الحصى من يده ما كان فالأمر واسع رفعه لم يرحب وعاد ابو جنان يعلج اليد حتى يرى بيض يبيض حتى يصير ان يتمكن من الرمي بقوه ولكن ليس لذلك شيء فانه كان قريب ليس ذلك شيء لانه لو كان قريبا من الحوض ورمى بخفه اجزاء والعبرة في رميه أن تقع الحصى في بطن الحوض ولو لم تصب الشاخ فالعبره بوصولها إلى داخل الحوض فلو ضرب الشاخس أو ضربت الحصات الشاخس وانحرفت فلم تسقط في الحوض لم يجدي ولم يعشد بتلك الحصار لأن المراد بالرمي أنتقع في الحوض وهو محل الرمي وموضع الاعتداد وعلى هذا فلو ضرب الشخص كما ذكرنا وطار في الحصار خارجا لم يجزي ثم المثل الثاني أن الرمي لا يكون إلا بالحذر فلو جاء ووضع الحصار في الحوض لم يجد لأنه لم يرمي حقيقته فلابد من الأمرين أن يحصل الرمي فلا يجزي الوضع وثانيا أن يكون أن تنتهي الحصاة وتستقضر في الحوض فلو رمى وخرجت عن الحوض فإنه لا يدريه والعبرة في وقوعها في الحوض بغالب الظن فإن تيقن حصاته في الحوض فلا إشكال وينغلب على ظنه أجزاء لأن الغالب كالمحقق كما هو معروف في القائدة الشرعية هناك ويكبر مع كل حصاته كما ذكرناه ولا ينزئ الرم بغيرها ولا بها ثانيا ولا ينزئ الرم بغيرها يعني بغير الحطة ولا بها أي بالحطة التي رمى ثانيا لأنه قد حقق بها المأمور نعم ولا يقف ولا يقف عند جمرة العقبة وإنما يقف عند الجمرة الصغرى والوسطى أما الكبرى والعقبة هيقف عندها ولذلك يقول العلماء لا يشرع الدعاء بعد الرمي إلا إذا كان بعده رمه لا يشرع الدعاء بعد الرمي إلا إذا كان بعده رمه توضيح ذلك أن الجمرة الصغرى إذا رميت وراءها الوسطى فترمى ولذلك يدعو بعد الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى إذا رماها وراءها الكبرى والعقبة فيجعو لكن جمرة العقبة إذا رماها ليس بعدها شيء فلا يشرع الدعاء بعد جمرة لا رميت بعدها هذا الذي جعل بعض الظلماء يقولون يدعو في كل جمرة بعدها رمى وبعضهم يختصر ويقول لا يدعو عند زمرة العقبة فمن ذلك أنه يدعو بغيرها ويقطع التنبية قبلها ويقطع التنبية قبلها يعني قبل رمي الحصاف والصحيح ما ذكرنا أنه يستمر في التنبية حتى يرمي آخر حصاف من جمرة العقبة ويرمي بعد طلوع الشمس ويجدئ بعد نفس الليل ويرمي بعد قضوع الشمس فأنه هدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل خرج عليه الصلاة والسلام من الزلفة إلى منا فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس فرماها عليه الصلاة والسلام وحيا برميه لنا ويجزئ بعد أنصف الليل وهي مثلة خلافية بين العلماء رحمة الله عليه فبناء للعلم من يرى أنه لا يرمي